غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاع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 قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقا، فقد استمسك بالعروة الوثقا لف لها، والله سميع عليم.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 هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قَالَ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت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 قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبث يوما أو بعض يوم قال بل لبث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وَظُرْ إلَى حِمارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَظُرْ إلَى اللَّعِظامِ كَيْفَ نُشِزُّهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أرِنِي كَيْفَ تُحِيِّ الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرُهُ النَّائِلِكَ ثُمَّ جَعَلْ ثم يجعل على كل جبل منهم جزء ثم دعهن ثم دعهن يأتيك سعياء ولم أن الله عزيز حكيم مثل الذين يوفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا اذا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين قول معروف أو قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي يغفق ما له رأى الناس لا يؤمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفان عليه تراب فأصابه, فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ صَابَها وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وَابِلٌ فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنب وأعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها فأصابها إعصار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا، أفقوا من طيبات ما كسبتم، ومما ما أخرجنا لكم من الأرض، ولا ي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 والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم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 الله أكبر